قد خلو في أم من قد خلت من قبلكم من الجنة والانس في النار كلما دخلت أمة لعلت أختها حتى إذا دارتو فيها جميعا حتى إذا فيها جميعا أخرى لأولاه ربنا هؤلاء أضلونا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابه ضعفهم من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياق وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 أَتَّدِيَ لَوْلاَ أَنْهَدَى نَالَ اللهَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُ أَنْتُ الْكُمُ الْجَنَّةَ وَنُودُ أَنْتُ الْكُمُ الْجَنَّةَ تُرِثُونَهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ